وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنِ اسْتَلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّنْ قَافِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَاسٍ إنهم في ومن يعرض عن ذكر ربه نسله عذابا صعد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا قَالُوا إِنَّمَا تَدْعُونَ رَدًا بي ولا أشرك به أحد. قلني لا أملك لكم ضر و ولا رشد. وليني لا يجيراني من الله أحد ولا نجد من دونه مُلتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُنَاهُونَ وعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ندري أقريب ما نضعنا صيرو وأقل عدد قل ندري أقرب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتض من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا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 والمزمّل قوم الليل إلا قليل نصفه أو قص منه قليل أوزد عليه ورتك للقرآن ترثيلا